اصطفينا مِنْ عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مكتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلون